جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون اليهم بالموده وانا اعلم بما اخفيتم وما اعلنتم ومن يفعل منكم فقد ضل سواه السَّبِيلِ Przewodniczący, Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! وَا وَدُّ لَوْ تَكْفُرُونَ لَن تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا إذ قالوا لقوم إن عبراء منكم ومن تعبدون من دون الله ومن تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ وبدأ بيننا وبينكم الاداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده, حتى تؤمنوا بالله وحده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 Robbena la taġalna, fitna talina, KAFARU kaforu, wokfir lana, robbena, wokfir lana, robbena, inna haki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 أَتَبَرُّونَ وَتُقَصِّطُوا إلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقَصِّطِينَ إِنَّمَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيارِكُمْ وَظَهَرُوا Świętocząc عَلَى w أَن momencie, وَمَن znaczy, że هُمُ الظَّالِمُونَ يا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 ولا جناح عليكم ان تنكحوهن اذا اتيتموهن اجورهن ولا تمسكوا بيصم الكوافر واسالوا واسالوا ما انفقتم وليسالوا ما ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وان فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ لا يبايعنك على أن لا يشركنا بالله شيئا ولا يسرقنا ولا يزني ولا يسرقنا ولا يزني ولا يقتلن أولاده ولا يعتن ببهتان ولا يأتني نبي باهتاني يفترينه بين يديه انه ولا يعصينك ولا يعصينك في معروف فبايعهم واستغفر لهن الله إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ لا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ الله عليهم. قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ قد يئسوا من الْآخِرَةِ كما يئس الكفار من أَصْحَابِ القبور